هذا يقول من أتى بأذكار النوم ثم نام وبعدها استيقظ فهل عليه أن يعيد الأذكار إذا أراد أن ينام؟ من أتى بأذكار النوم وسواء نام أو لم ينام وقام لحاجة عارضة قريبة ثم رجع إلى منامه لا يعيد لا يعيد الأذكار لا يعيد الأذكار لكن إن, إن قال لمناسبة عود الاضطجاع باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه واكتفى بما آتى به من أذكار قبل قيامه هذا فلا بأس بذلك يقول هل حديث عائشة أنه كان ينفث بين كفيه نعم كان ينفث في كفيه ويمسح بهما جسده هل هذا خاص بالنوم فقط أم حتى في الأمراض التي هي في في البدن مثل حالات المس هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في, في في النوم أنه كان يفعل ذلك أما فيما يتعلق بالمس والأمراض فالمشروع الرقية الشرعية أن يقرأ وينفث على نفسه أن يقرأ وينفث على نفسه أو أيضا يأتي ب ب ب بالدعوات التي تقال في مثل هذا المقام من يضع يده على الذي يألم من جسده ويرقي نفسه بالرقى المشروعة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يسأل عن الفرق بين الأسماء والصفات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الفرق بينهما أن الاسم يدل على أمرين والصفة تدل على أمر واحد فعلى سبيل المثال السميع اسم من أسماء الله يدل على أمرين يدل على على الله على ذاته فالسميع هو الله ويدل على صفة السمع ويدل على صفة السمع أما الصفه وهي السمع فيتدل على أمر واحد وهو الصفه فالاسم له دلالتان دلالة على الذات وعلى الصفه والصفه لها دلالة على آآ آآ الصفة أو المعنى الذي تدل عليه يقول يكون الإنسان في بعض الأحيان متعب يكون متعبا فينام دون فعل أذكار النوم فهل إذا استيقظ من الليل يأتي بالأذكار الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على أن لا ينام حتى وإن كان متعبا وقد رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام مع اشتداد المرض وشدة التعب الذي أصاب في آخر حياته ما كان يدع الأذكار صلوات الله وسلامه عليه فالذي ينبغي الانسان أن يعود نفسه حتى في حال تعبه أن يعتني بهذه الأذكار حتى في الأمور المخيفة سيأتي معنا قصه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله وثلاثين الحمد لله وثلاثين الله أكبر 33 عند النوم قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قائل ولا ليلة حطين ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين ولا ليلة صفين معركة والمعركة قد يذهل الإنسان فيها عن كثير من الأمور التي اعتادها قال ولا ليل الصفين يعني مع القتال والمعركة الحاصلة يقول ما, ما, ما تركته حتى في تلك الليلة فالشاهد أن المسلم ينبغي أن يعود نفسه على, على على هذه الأذكار والعناية بها إذا أوى إلى فراش حتى وإن كان متعبا وإن فرض أنه مرة جاء متعبا ومع شدة التعب غلبه النوم ونعس قليلا ثم قام فما لا يدرك لا يترك إذا كان فاته أن يأتي, أن يأتي به في وقته ثم حصل له يقضى فلا بأس إن شاء الله أن يأتي بهذه الاذكار يقول هل صح في الذكر عند القيام من نوم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وآدن لي بذكره هذا الحديث سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله ويأتي الكلام عليه يقول هل ورد ذكر معين عند رؤية الإنسان نفسه في المرآة إذا رأى نفسه في, في المرآة هل ورد ذكر معين جاء في حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من راى نفسه في, في المرآة يقول الحمد لله يقول اللهم كما زينت خلقي فزين خلقي الله... نعم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم كما حسنت خل... خل... اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ولكن الحديث ضعيف في, في... في ذكر المرأت يعني في... في ذكر المرأت الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ثبت دعاء مطلقا لا تعلق له بالمرأت دعاء مطلقا أن تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ثبت في دعاء مطلقا أما تقييده عند رؤية نفسه في المرآة فهذا ورد في حديث لكنه ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول هل يشترط عند قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص أن يكون العبد على طهارة وماذا يفعل من أصيب بكثرة خروج الريح سيأتي معنا أن أنه يستحب لمن يأوي إلى فراش أن يكون على طهارة أن يكون على طهارة و... ويأتي بالأذكار وهو على, على طهارته هذا أمرا مستحبا وليس بلازم وإن لم يكن على طهارة فله أن يأتي بهذه الأذكار له أن يأتي بهذه الأذكار بما فيها قراءة القرآن المشروع في عند النوم له أن يأتي بذلك حتى وإن لم يكن على طهارة أما إذا كان حدث حدثا أكبر فإنه يأتي بجميع الأدكار إلا ما كان منها قراءة للقرآن إلا ما كان منها قراءة للقرآن والاولى بالمسلم أن ينام على طهارة ومن كان مبتلى بسلس الريح أو كثرة خروج الريح فإنه الذي عليه أن يأوي إلى فراشه على طهارة وإذا خرج الريح أو كذا كل ذلك لا يؤثر لأنه عمل بالسنة واتق الله ما استطاع وأوى إلى فراشه وهو على على طهارة ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العظيم أن ينفعنا واياكم بما علمنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين